أيها الإخوة الكرام تندي لي أنا سلسلة يا حديث في هذه المناسبة طيبة وفي هذا المكان المبارك ما زال الحديث موصولا مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بل تندي لي كوكا ميليش حديث يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أم بيوني حديث يكون من موجة في باب الصبر سواصلنا حديثي 35 من اول كتاب رياض الصالحين حديثي اي والاخوه تليان ذا جمعه موسي اليوتانغوليا اليو طيتا إليو ويكلي اليو اليو طيتا و تومفيكا سيهمو امبايو نيباكيا يعني جزء يسير من اتمام هذا الحديث فايوه تنكمليش ابي مشاءه الله عز وجل في هذه الليله الجزء المتبقي من من الحديث من حديث الباب خلاص توendelee mbele katika hadithi inayofuata inshaallah tunawakumbusha kidogo turudi nyuma ili tuunganishe maneno yaliyopita na maneno ambayo nitazungumza leo yapate kufahamika hadithi ya Abdullah ibn Abbas ayo wa ikhwa almubarakin ni hadithi inayotoka kwa Ata ibn Abi Rabah Ata ibn Abi Rabah anasema yeye mwenyewe akisimulia anasema qala li abdullahi ibn abbas radhiyallahu anhuma ala uriikum raatan min ahli aljanna ataa bin abi rabah ana tuelezea kwamba abdullahi ibn abbas radhiyallahu anhuma alimwambia kumwambia ataa ala uriikum raatan min ahli aljanna je sisi kuoneshi mwanamke miongoni mwa watu wa peponi qultu ataa anasema bala nikasema kwani Niyo neshe Kal, akasema Abdullah ibn Abbas Hathihi lmar'a as-sawda Huyo manamke mausi Atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Alimjiya siku moja mtume alayhi sallatu wa salam Fakalat, akasema kumu ambiya mtume Inni usra Mimi nina marathi ya kuangushwa chini kuanguka Marathi ambayo tulia eleza katika darse lio pita Kombe koluga ya kiswa ili na wifahami kaliyo marathi ya kifafa wa inni atakashaf na pindi ninapoanguka kwa ajili ya maradhi hayo huwa uh, stara yangu inaondoka sehemu zangu za siri au sehemu zangu ambazo ni za aura hazifai kuonesha zinaonekana fad'u Allah li niombe Allah subhanahu wa ta'ala mtume wetu alayhi salatu wa salam akamwambia bibi huyo inshi'ti sabarti wa laki aljannah ukitaka subiri na utapata pepo وان شئت نوكيتاك دعوت الله ان يعافيك تمون با الله سبحانه وتعالى اكو به شفاء اكو به عافيه يعافيك اي من هذا المرض اكو به عافيه نكو به شفاء نمرضيها يتكوندك بيبي هuyo alipopaa khayari hizi mbili khayari ya kwanza ni asubiri khayari ya pili aombewe na mtume alayhi salatu wa salam alafia aondokewe na yale maradhi فاختارت ماذا؟ اختارت الصبر. اكachagua kusubiri. فقالت akasema huyu mimi asbir mtasubiri. فقالت akaendelea tena kusema inni atakashaf lakini mimi ninapoanguka katika maradhi haya huwa ninana ninakuwa katika فقالت... hali ambayo sio na stara. فادعوا الله لي ان لا atakashaf. فلهو نيومبيه الله سبحانه وتعالى Hili nistirike Nisi unikane seo muzangu za aura Fada alaha tumi alayhi salatu wa salama Kama mwambia Hada wal hadith Ladi mazili nabi sadadi Hii ndi hadith yambayo Badu tuendelea ikhwan Kuii sharihesha Na kuii simulia Tumeaza sharhi ya hadith hii Kupitia kwa ili manhaj Au ulemfumo ambayo Tiliutadia katika darse aliopita Kwa amba kwanza Tutasoma hadith Alafu tuwelezeye Mana yaki kwa kiswahili Inaitu wa tarjama Moja kwa moja Kama hivi ambayo Tulivofanya Ba Tuingia katika mabhath ya kwanza Ambao yunia azhu al-hadith Azhu al-hadith O alisa takhirij Takhirij ni mlangu mkubwa zaidi kuliku azhu Azhu al-hadith Tuna rudika katika manenu wa imamu nawawi Aki tuambia rawahu al-Bukhari Aki tuambia rawahu al-Muslim Aki tuambia rawahu al-Asahabu Sunan Aki tuambia rawahu au mutafakun alay Wa hakada Tuna rudika katika haya manenu alafu tunaya Chambuwa Kwa mana ya kwamba hii hadithi Tuna irigisha katika vtabubyake vya asli Kisha Kisha tunakuja katika masuala ya pili ambayo ni masuala ya tarjama arwa au tarjamat urawi hadith tunataja tarjama mujaza ya yule mpokezi wa hadithi hii tupate faida ya sira na na na kujua sira aslafu salih ridwanullahi taala alayhi wa ashabati wa tabiina wa tabiihim biihsan baada ya hapo tunamoja katika mabhathi ya tatu ambayo ni sharh gharib alhadith sharh gharib alhadith tunaelezea yale maneno ambayo yanahitajia kuelezewa katika hadith kama kuna neno ambalo hautamko ingawa ni la kiarabu pengine lafahamika lakini linahitajia ufafanuzi zaidi kama ilivyotumika katika hadithi hii ya mtume aleyhi salatu wasalam kwa sababu sisi tunajua na tunasoma katika jumla ya sifa za mtume aleyhi salatu wasalam na mambo mahsusi aliopewa yeye zaidi ya manabii Ma, man wengine ambapo manabii wengine ni kwamba amepewa utiya jawami'ul al kalim alipewa mtume aleyhi salatu wasalam jawami'ul kalim maana yake ni kwamba azungumza maneno machache maneno kidogo lakini maana yake yaliyobebwa na maneno hayo ni maana mengi makubwa na mapana mabحث يا مشو kama tulivotaja darsa iliyopita ni tunakuja katika fawaid wal ahtam wal durus almustafada na mambo haya ambayo yanafungamana na hadithi wa huwa ahammu ma fi alhadith jambo muhimu kabisa katika hadith ekhwan leisa faqat maarifatu yani alkalimat au almufradat au sabab wurud alhadith او المعنى الاجمالي ليس هذا فحسب بل المغزى والهدف المنشود والغرض الاسمى الغرض الاساسي من معرفه الاحاديث الوقوف على تلك التعاليم المضمنه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر والاحكام والفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث هذه دروسنا وفوائدنا ونزونيت وانا نز chambua نكوزيدوندوا katika مننها متوم عليه الصلاه والسلام ndilo jambo la msingi zaidi tunaposoma hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam sio kujua maana yake peke yake kama vile katika aya aya za Qur'ani tukufu kwa hivyo katika darasa ile iliyopita ikhwan baada ya ku kutoa kueleza maana tafsiri ya hadithi hii kwa Kiswahili tukaenda katika azwa alhadith tukeleza hadithi hii inapatikana wapi katika sahihih bukhari na, sahih na tukaeleza hadithi hii kadhalika inapatikana wapi katika sahih muslim hakuna haja kurejea maneno haya kwa sababu ya kuchunga wakati kadhali tukasongea mbele tukafanya tarjuma ya ruwatu alhadith hapa tuna rawi yai rawi wa kwanza ni atha bin abi rabah ambaye anatoa hadith yake kutoka kwa abdullah ibn abbas tukao kwa hivyo tukamueleza atha bin abi rabah abu rabah ni kunya ya babake atha ambaye jina lake ni islam tukamueleza huyu atha bin abi rabah maulidoho mansahu sairatu hayatuhu zuhuduho ilmuh faka mwisho maneno kama haya hadafu baada kumueleza atha bin abi rabah chuka khusus Abdullah ibn Abbas hatukumweleza kwa sababu tarjama yake au au sera yake ishatangulia katika hadithi za nyuma zilizopita tukiende katika mabحث ya tatu gharib alhadith hapa tuna maneno mawili ambayo yanahitaji ufafanuzi neno la kwanza ni usla na neno la pili ni atakashaf maneno haya tukayafafanua tukiende katika mabحث ya nne ya mwisho ambayo ndio tunamalizia nayo hadithi hii ya ikhwan alfawaid alahkam adrus alibar الماخوذه من هذا الحديث كwanza kabisa تقول يا اخوان الحديث يؤخذ من الحديث ان شهاده لمعين بالجنه او بالنار من الامور الغيبيه من امور العقيده التي تؤخذ بالتلقي من الكتاب والسنه ني درس كwanza يا اخوان الفائده الاولى الحكم الاول الماخوذ من الحديث هو حكم عقدي حكم من حكم انه وفق معنا العقيده ان شهاده بالجنه او بالنار كتوها اشهدي شهاده يا ان معين مثل فلان معين باسم الشخص المعين اما بالاسم او بالاشاره او بوصف وصف وصف معين وكتوها ما لهزه khusus منت مخصوص ان هذا الى الجنه او هذا الى النار هذا حكمياك يا اخوان ان هذا مرده الى الكتاب والسنه marageo yake maneno haya yanarudi katika qur'ani na sunna peke yake peke yake la dakla fi hadha al kalam la dakla fihi lil aql wala al ijtihad maneno haya ndani yake hayaingii akili wala ijtihad hayaingii katika masala hayo na tukaeleza maneno haya kwa kidania ya kwa kutakamana na maneno ibn abbas ibn abbas amwambia ata ala uri ka mara'atan min ahli al jannah hadha ta'yin bil jannah نا شهاده لمعين بالجنه ابن عباس اتى شهاده رضى الله عنهما اتى يشهدي وكم كنا انت فلاني يواند pepodi اذا ما نينو haya hayaweza kutoka kwa manadamu kwa kawaida lazima yawe yana mafungamano na dalil ya Quran au ya sunnat almustafa sallallahu alayhi wa sallam man haya ibn عباس la yatwa ya ikhwan akhadhahu min alnabi sallallahu alayhi wa sallam sabab alisema atat alnabi sallallahu alayhi wa sallam pakamoisho hadith lakini ghayr alquran وغيري السنه هيويزكان يكو توا وشاهيدي ان منتو فلان معين ب بوصف الفلاني او باسمه ان هذا الى النار او هذا الى الجنه هذا من كبائر الذنوب كتق مابو مكبو لانه تقول على الله لانه تقول على الله وان تقول عن الله ما لا تعلموا uwezi kumshuhudia mtu maalum au mtu fulani huyo fulani yenda peponi au huyo mtu fulani yenda motoni na maneno haya tulieleza kwa kina ndani katika darasa la iliyopita. Das faida ya pili ekhwan ambayo inatokana na hadithi hii katika tamko la Abdul Wahab ibn Abbas aliposema hadhihi almaratu sawda. Hadihi almaratu as-sawda. Wale ambao wamepita katika elimu za falsafa na elimu za kimagharibi kule wamekonda kusoma kidogo elimu za kimagharibi magharibi kule waweza kwakwambia haya maneno kidogo hayako sawa ni maneno ambayo ndani yake kuna mambo ambayo wale wanayatumia maneno ya lafzi za siju racism na nini maneno kama haya wa dha kalam batil saqit zahirul butlan wal fasad hasha an yasdura dhalika min sahabiin jaleel radiyallahu anhu alha hayezekani maneno haya kwamba ati abdullah ibn abbas اي عزقوم زمن الهيا اتكو كترمش درجه او حديه ياللي ببيا لكونه استخدم كلمه سوداء بل ان دعنيي كلمه هيله تمتوى فائده فائده عظيمه فائده جليله كما ذكرها العلماء ما هي هذه الفائده وهم يسمون اظن في هذا الكلام دليل على ان العبره عند الله بالاعمال الصالحات وصلاح القلوب لا بالالوان ولا بالانساب عبره الله سبحانه وتعالى يا اخوان ليس العبره عند الله عز وجل بالاعمال الصالحه وصلاح القلوب عمل جمان ومو صافي موي مزوري هذا هو المطلوب عند الله عز وجل اما الالوان واما الانساب والقبائل فهذه لا معنى لها عند الله تبارك وتعالى هي ليسيكو تو انادام الله سبحانه وتعالى امرت فرمشيا باول مغوني تزتوميه وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان الله سبحانه وتعالى متهيئ هذه التفاوت ذا رانق ان في ذلك لايات لا من مงوني وكوونيشا علامه ذا وپوكه ونجووا ذا الله سبحانه وتعالى ان يي ني مومبا للعليمي لكن كواله الذين علم ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السناتيكم والوانيكم ان في ذلك لايات لا للعليمين مالنا هايو اكونا تينا فايدا nyingine kwa watu wabagwani au mambo kama haya hasa katika masaa'il ya kidini au yule aliyena daraja mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala kalla na kama yange likoni hivyo basi Abu Lahab angekuwa katika daraja ya juu kabisa lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anzala fi sha'nihi surah tutla ila yaumil qiyamah tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara dhat lahab wa huwa man amu nabii sallallahu alayhi wasallam baada hadha ikhwan na ingia sasa katika maneno ya leo darasa nyingine ya tatu funzo la tatu ambalo linatokamana na maneno haya ya mtume alayhi salatu wasalam wanasema anazuoni fi hadha fi qawlihi qawli abdullah ibn abbas au fi qawli almara katika qawli ya nabii bi kumwambia mtume alayhi salatu wasalam inni atakashaf inni اتكشف هاي منو ما ولي يا اخوان سهالي مپسي رئيسي لكن ndani yake kuna kuna kuna faida azima kuna dars azim amba wislamu yajib an yaqifu alayh ma huwa hada dars qala al ulama fihi dalil ala hirsi nisa al salafi ala al sitri wa al tasatturi ولو كان ذلك في حال رفع التكليف لمرض يغيب العقل. ثم كما يلي عليه الفائده في هاتين الكلمتين ونسمع ونظن فيه دليل كنا دليل ndani مننوهايا ماويلي على حرص نساء السلف يكونيشا بوبا يا ونawake والسلف ونawake والصحابه والتابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ وَلَيْوَةُ وَنُيُّمَةً نساء السلف السلف الصالح ونواقواه ونواقواه ونواقواه على ماذا؟ على السطر والتسطر يستاركو يستيري ولو كان ذلك حتى كما إنا وبلكيها كتك كوليكو ستيريهوكو ونواقواه في حال رفع التكلف ونواقواه كتك حالي أمبايو هوا نتكلف لنياك ما معنى في حال عدم التكلف Hay adam ilmuākhada Hakuna kuandiki wa madhambi Katika hali hiyo Lakini pamoja na kwamba wako katika hali ambayo Hawa andikii wa madhambi Bado wanawaki wa salaf Wanapupa Nahamu, nagamu kubwa ya kuangalia Hali ya wawo kujistiri Kaifa thalika ikuwan? Kalu, limarathin yugayibu alaql Kwa sababu ya kusema kwamba wako katika hali ambayo Hawa na taklif Hawa andikii wa makosa ni kwa sababu ya ile maradhi ambayo yugayyib al-aqla maradhi yanayondoa akili maradhi gani asara asara inaondoa akili yule bibi anapoanguka wakati wa sara akianguka yule bibi akili hana hana akili hana fahamu ndipo maana al-Fadhil ibn Hajar al-Asqalani kama katika kama katika Fath al-Bari anasema ay tadhharu 'awrati min ghayri an ashu' min ghayri an ashu' awra yangu inaonesha bila ya mimi kuhisi لا تشعر لماذا؟ لانها فاقده للوعي. هل افهم؟ هسه منادامه وانا افهم يا اخوان هل يؤاخذ؟ بالخطا؟ هل يؤاخذ بالذنب؟ في هذه الحاله الجواب لا. ونادامه انا في وقت كانت حاله ما يو هنا فهمه ndani yake عندي قي مقصره. عندي قي مقصره يا اخوان. لكن هذه المراه مؤاخذه. هذه مراه حرصت على التستر. alipigania huyu bibi kubaki katika stara alipigania kubakia katika stara pamoja na kwamba ya ikhwan pamoja na kwamba yuko katika hali hii ngumu ndio maana anatutumbia wanazooni dalilala hirsi ni sa'i salaf ala sitr wa tasattur wala ukana fi hali raf'i at taklif hata kama katika hali ambayo hawana taklif nani yake angalia ikhwan eh, hali ya nisao salaf wanawake wa salafa sahaba walifika daraja gani na wametupigia mfano wa kiasi gani wa juu wa kuchunga sitir na stara yao mbele um, ya allah subhanahu wa taala ya mavazi yao maneno haya ikhwan eh, ambayo tutayataja inatiliva nguvu katika sunna kupitia kwa hadithi zingine sio hii pekee yake bali tutataja sasa hivi baadhi ya ahadi أو ما هذه الآثار بعضا زيمكوجا كتوكا قنيساء وسلاف زينازو تليا معنى نا مكازو لوكمه واناءكي وسلاف ولikuwa نا حم ونا هرس كبوا يا كوغاناليا مسأله ياو يا ساتر كيف ذلك اخرج الامام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامه توم عليه الصلاه والسلام اسما في حديث امهكاه امام الترمذي اصله حديثه في صحيح مسلم امام الترمذي امهكاي الحديثه وكذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اسمعت توم عليه الصلاه والسلام من جرى ثوبه خيلاء منت يويوتي амбае анаيبुरुта nguo yake nguo yake inapoburuta هو <سؤال> يا <سؤال> ناقه <سؤال> بسبب يا كبري بسبب يا <سؤال> كبري لم ينظر الله اليه يوم القيامه الله سبحانه وتعالى حتى <هتم> موانغاليه يوم القيامه ما معنى اكو حتى موانغاليه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه اي له عذاب الالي ولا يرحمه الله تبارك وتعالى <يو يوت انا يبروت نغوه yake <ياكي> yote mtu ambaye ngoa yake ni ndefu lamyanzuri lahu ilayum ya qiyama allah jbt baraka wa taala jalla jalalu amwangalii siku ya qiyama haangaliwi na allah subhanahu wa taala sababu siku ya qiyama kuna wanadamu wengine ambao allah tbaraka wa taala atawaangalia na wengine allah tbaraka wa taala hawaangalii sasa wale wanadamu ambao hawaangaliwi na allah subhanahu wa taala hata watizama maana yake hana haja nao ما ناتى مصيرهم الى النار مصيرهم الى جهنم الى عذاب فلا ينظر الله تبارك وتعالى اليهم والى من شاء الله سبحانه وتعالى ان تاونغليا ني والى ambao اتكوا رحمنا والى واتكوا رحم واتا ينجي بيبون طيب القصموا من له ها توم عليه الصلاه والسلام مكوي امه سلمى فهمت من لفظه من ان هذه لفظه شامله للرجال والنساء هي تمكلامن من, من الفاظ العموم كتعلم يا اصول من الفاظ العموم اايهي هناهو ndani منامم و منامكي و تو اكو ndani اصلا ام سلمى لما فهموا ان هبا kuna mnamke yoingia hapo kadhalika ndani wanawake wanaingia katika ibara hii akamwambia mtume alayhi salatu wasalam fa kayfa yasna'an an nisa'u bizyulihiin Ya Rasul Allah, na sababu ushatuambia maneno haya. Wanawake wafanye vipi na mikia yao ya nguo? Wanawake wafanye vipi au wafanye nini katika mikia yao ya nguo? Ikiwa na maana ya kwamba wakati wa nyuma wanawake wa salafu saleh nguo zao zilikuwa zinzikiburuta. Zilikuwa ni ndefu tena zinaboruta nyuma. Kwa sababu ya kujistini Nguo zao zilikuwa ni ndefu mpaka zina zinaboruta. Wakitembea unaona nguo inaburuta, inamfuata. Sasa ile sehemu iliyozidi inayomfuata mwanamke katika nguo yake inaitwa dhail. Dhailu thaub, mkia wa nguo. Winge wake ni dhuyul. Ummu Salama amuuliza Mtume عليه الصلاة والسلام, "Fama fa kaifa yasna'na an-nisa'u bidhuyulihiinna?" Wanawake wafanye vipi kwa mkia yao ya nguo? قال تم على الصلاه والسلام اكم جيب ام سلمى اكاممبيا يرخينا شبرا يرخينا شبرا وازينوه او وينوا مكيا hiyo ya nguo waipandisha juu kiasi cha shubiri moja shubiri ni kipimo cha masafa wahdha ya tul ambayo kwa lugha ya Kielewa inaoelehamika kwa haraka zaidi na wepesi ni sawa sawa na msamba msamba mmoja ni kuanzia kwenye kidole hiki cha gumba mpaka kidole katika ncha ya kidole cha katikati ukifanya namna hii kuanzia hapa mpaka hapa huo ni msamba ambao ni shibiri moja katika lugha ya Kiarabu inaitwa shibra aliposema maneno haya mtume aliye salamu acha mjibu mu salama mu salama amuuliza fa kaifa yasna'u an nisau bi madha bibiyul hinna qala alayhi salatu wa salam yarxina shibran wataipandisha ile zile nguo zao atazipandisha shubiri moja aliposema hivi mtume alayhi salatu wa salam qalat umu salama akaendelea mbele kumuliza mtume alayhi salatu wa salam na kumwambia akamwambia idhan tankashifu aqdamuhun wakifanya hivyo ya rasulullah hivyo unavotuambia wanawake wakifanya hivyo kankashif wa aqdamuhunna miguyao itaonekana angalia ekhwan hirs nisae salaf ala asitr wa tatatru wakifanya hivyo ya rasulullah wakipandisha zile zile nimikia singo mkia unapandishwa kiasi cha shubiri moja kuanzia wapi kuanzia kaab sasa pale kwenye kaa pale weka msamba mmoja paka chini Ndiyo sehimu au ndiyo kiwango Mbacho mtume alayiswa salamu amekirusu Weka gumba lako Kwenye sehimu ya kaab Jicho la mgu Kifundo cha mgu Pali chini Pijam samba moja kwenda chini Asa hii Ndiyo sehimu ambayo mtume alayiswa salamu ame rusu katika ngoa ya mwanamke Iwe inaburuta kiasiki Istithna Wanamume rusiwi kuburuta ngoa yake Wanawake wakarusiwa Sabu Musa wakamuliza Sasa wanawake wafanyi vipi Tum Alihi Wasalama kamaambia yarhi nahu shibran wanaiwachilia au wana, wataacha wata nguo zao zisishuke chini kia, kiasi au kiwango cha shubiri moja msamba mmoja kwa hivyo nguo itabur, itaburuta chini kiwango cha msamba mmoja weka kwenye gumba gumba lako kwenye kifundo cha cha mguu la gula mwanamke mkeo mathala halafu uende chini hiyo ndio sehemu ambayo inaruhusu nguo yake kuburuta Asaliposema mwaneno haya mtume aliye salamu ummu salama anaendelea kumwambia mtume alayhi salatu wasalam amwambia idhan tantakashifu aqdamuhun wakifanya hivyo yani hiyo sehemu ambayo ameitaja bado miguu yao itaonekana bimaana bimaana ya kwamba ummu salama afahamu kwamba miguu ya mwanamke ni aura jambo ambalo wanawake wetu wengi leo wa Kiislamu hawalitambui wala hawashughuliki nao miguu yao inakuwa واحره مكشوفه لكن ارجو للمراه عوره بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيء كان لكن هيني مننيا ام سلمى لا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل انه كما yangakuwa miguu ya mwanamke si awra Mtume alayhi wasallam angemsaidia um salama angemwambia la miguu ya mwanamke si awra lakini aliposema idhan tankashafu aqdamuhum tam alayhi salam hakumrudi iqrar wa iqrar an-nabi sallallahu alaihi wasallam hujja huwa miguu ya mwanamke eikhwan aura miguu yake miguu atumaanishi muundi kuanzia kwenye goti mpaka pale kwenye miguu ni kuanzia kwenye kifundo cha cha mguu kwenda chini ile sehemu iliyo na vidole ile sehemu ile ile ni aura kwa mwanamke la yanبغي an tadhhar la yanبغي an tadhhar kasa umu salama akakelea kwamba nguo ya wana nguo za wanawake zikiteremka chini kiwango cha msamba moja mguu utaonekana tume alayhi salatu wasalam alposkia maneno haya akamwambia umu salama akamwambia fayarhi nadira'an wala yazidna alayhi basi kama itakuwa ni hivyo basi inawaruhusu wanawake waendelee kuteremsha nguo zao chini tena zaidi kiwango cha dhira moja sasa imeongezeka badala ya shubiri moja ikaongezeka ikaa dhira dhira <coughs> ni kiwango gani dhira ni misamba miwili dhira ni misamba miwili wewe mwenyewe hapo ulipokaa kama unataka kufanya experiment fanya experiment ukipiga misamba miwili dhira katika lugha ya karabu inatoka katika incha ya kidole cha katikati mpaka kifundo cha mguu cha mkono kinaitwa kisukusuku kuanzia kwenye kisukusuku paka ncha ya kidole chako cha katikati hiyo ni dhara moja ukipiga misamba miwili unapata dhara moja weka gumba hapa halafu nenda misamba miwili unafika paka katika ncha ya kidole cha katikati hiyo ndio dhara kisa hii ndio sehemu ambayo inaruhusiwa kuongoa wa mwanamke kuburuta sasa wanawake wa Kiislamu wana hali mbili ya nguo zao hali ya kwanza ni hali aljawa Na hali ya pili ni hali istihbab. Hala tu istihbab mahi. Ni kuanzia kwenye kaab. Kushuka chini shibra. Na hala tu aljawaz. Ni kuanzia kwenye kaab. Kushuka chini dhiraan. Yungu ya manamki. Ngu ya manamume kathalika ina hali mbili. Hala tu aljawaz. Na hala tu istihbab. Hala tu aljawaz. Ni kuanzia kwenye kaab. Kunda juu ila nisfe saqo. حاله الاستحباب حاله الجواز الى الكعب الى الكعب ما نذكر فوق الكعب قليلا المهم يثبته الكعب في حاله الجواز مفهوم يا كبار الاخوه هسه حديثي هي الثاني كذلك اناا نينجيا ketika جمله يا معنى انه يوصمليا ياكمن سالف رضي الله عنهن اجمعين وعن الصحابه جميعا والكو نا بوبا Na hamu, na bidii, kubwa kubwa kabisa ya ehwan Ili kuonesha, au ili kufanya bidii ya kuhakikisha Kuwa wamejistiri kisawa sawa Nisao salafu Kwa hivwa katika hali zao za kawaida Walikuwa wamekikisha kwamba mpaka migu yao imejificha ime Mpaka umi mwili yao yote imejificha katika hali ya kawaida Sio hali ya kawaida peki yake, bali paka katika hali ya marathi katika katika katika katika hali hali hali hali ya ya ya ya ya hawana akili Akili inapotea Lakini Lakini hamu kubwa Wakati fahamu yake ni kwamba leo Hawako katika hali Wala hawako katika hali Wala hawako Wala Wala kifafa Ila ಲ ili ni swala zito ambalo tunafaa saa zote tujiulize sisi waislamu waume kama auliaa al-umur na wanawake kama wanawake ambao watakao kwenda kubeba wanabeba masuhulia amama Allah tabarak wa taala juu ya stara zao na juu ya hijab zao ambazo wanaweza zifaa wanazuoni wanaendelea kutuambia ikhwani wanawake ni saao salaf halikuwa shughulika swali halikuwa shughulisha swala la stara wakiwa katika hali ya akili zao timamu pek yake wala katika hali ya kupotewa na fahamu peke yake bali wanatuambia wanazuoni walishughulishwa wanawake wa salaf na stara mpaka katika hali ya mauti mpaka katika hali ya mauti nisao salaf ilikuwa hamu yake kubwa ni kwamba astirike mpaka akiwa ankufa yuko katika stara keifadhalik wanasema اثَر المروي بصيغه التمريض عن ام جعفر اسماء بنت عميس رضي الله عنها قال اسماء قالت اسماء قالت فاطمه فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جته امتومه بنت يحيى بنت عليه الصلاه والسلام فاطمه قال اسماء سكو موجه كممبيا اسماء بنت عميس اسماء بنت عميس اليقوع مكوى جعفر بن ابي طالب فلما قتل جعفر شهيدا تزوجها ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم تزوجها علي بن ابي طالب اسماء بنت عويس عميس رضي الله عنها بيبي بي فاطمه سكو موجه لممبيه اسماء اممبيه ان استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها في رواية فيصف جسدها بي بي فاطمة بنتها كم تومي عليه الصلاة والسلام كم علي بن أبي طالب أنا سئمة إن استقبحت mimi nimeiona kwamba ni jambo baya gani ma yusnahu bin nisaa lile jambo ambalo linafanywa wanawake wanawake wa wakati wake yeye wakati wa salaf sasa yale aloyaona asmaa aliyoyaona fatima radhi Allahu anha linalofanywa kwa wanawake hakulipenda ni jambo ambalo ameniona kwamba haliko sawa jambo gani asema an yuthraha ala almar'a athaw mwanamke anapokufa aekea nguo afinikwa na nguo fiyasifuha nguo ile anapofunikwa nayo mwanamke mwili wake unaonekana ya unaonekana kwa maana ya kwamba ule mwili wake unaonesha vile viungo mafasil almara katika riwaya nyingine imekuja izam ile mafasil almara inaonekana sababu ameafunikwa na nguo peke yake maneno haya yakwani nabidi ni waeleze zaidi mtu apate kufahamu maneno ya bibi fatima anakusudia nini zamani baada ya mtu achakifiniwa achakafiniwaweka katika kafana ilikuwa inawekwa juu ya khashab khashab ambayo ikoasi ikoasi ndio jeneza hilo wakati ule wa zamani wakati wa salaf kwa hivyo ya ikoal tuwe tu, tu, tu, na fahamu au taswira hii ifuatayo kwamba janaiz au aljanaza wakati ule wa salaf wa nyuma Ilikuwa ni, ni khashap Ni sehemu ya ubao ambao ulikuwa uko wazi Kisha huku na huku kuna mikono miwili Na huku na huku na mikono miwili Unabebo wa huku wa tuwa wili na huku wa tuwa wili Halafu mtu anayoko katika atipale Anakuwa wazi Anayoko na kafani Na kafani yaki Kwa hivu mnamuona yule maiti ya kibibwa mnamuona ndo uyu hapa maiti Kafani yaki ndo uyu hapa maiti Sikama tulewa na ekwani Nibu ilikuwa zamani <clears throat> Sasa hii ilikuwa kifanya kwa waume na unawaki sasa hili jambo ambalo kwamba linafanywa kwa wana wake ndilo lilimkera bibi Fatima akasema inistaqabhtu katika riwaya nyingine inistaqbihu ma yasna'u bin nisaa mimi sioni kwamba jambo hili la nikera hili linalofanywa kwa wana wake an yuthraha ala almar'ati thoub fayasifwa awe kwa nguo awe kwa nguo afikwe na nguo peke yake sasa ule mwili wake waonekana sasa bi fatima likawa lamkera jambo hili kwamba yeye akichukua hankufa atakuwa mwili wake waonekana ule mwili yani mafasili ile sehemu zake za sasa itakuwa ni hali ngumu hali mbaya kifu mwili wake utakaonekana likamkera ile jambo amwambea nani asma binti umais asma akamwambia fatima radhiallahu anha akamwambia ala uri ki shay'an raaituhu bil habasha <mimis> mimi sikuonesha kitu ambacho nina kiona mimi nilipokwenda Habasha. Mimi najua kwamba Asma pamoja na mumewe Jaafar bin Abi Talib walikuwa ni miongoni mwa wale watu wa kwanza waliofanya hijra kwenda wapi Habasha. Sasa walipokwenda kule Habasha Asma binti Umais miongoni mwa mambo walioona aliona nini aliona janaaza. Aisha aliona janaaza yani aliona nash. Nash sasa ni ile جناza yetu la leo. Hili jinaaza la kufunikwa kwa juu ile. kwa lugha ya karabu nyingine inaofahamika zaidi ni kama vile haudaj haudaj ni ubao uko chini kisha kuna ubao mwingine unakuja juu pao unafinika sasa yule maiti aliyoko ndani hatumuoni ile sasa inaitwa nashii ndio aliyoiona asma akiwa kule habasha akamwambia ala uriki shay'an raaituhu bil habasha bibi fatima kamwambia niambie umeona nini habasha fadat bejaraida ratbah akaitisha kuletewa vitaa vya mti wa mtende ambao bado ni laini haijakauka ratba bado ni laini fahannatha asmaa radhiallahu anha akaitukua ile mitaga ile vitaaga vya mti wa mtende akai petesha yani akai akai petesha mnafahamu nani petesha sio yani akaifanya ibend ndio moyo wewe kwa haraka zaidi akaitukua ile mitaga akai akaifanya akai akai petesha namna hii akaipetesha ikawa katika hali ya kama qaus akaipetesha kapetesha kapetesha alafu kazishkanisha pamoja akaiweka juu ya ile ile jeneza ni hashabaza maana yake ilikuwa iko wasi akaiweka juu yake thumma tarahat عليها thoban kisha akaiweka juu ya ile miti sasa akaiwekea nguo juu yake msacha bilisha sasa vizuri ekhwanu ndio ile jeneza letu la leo فقالت فاطمه رضي الله عنها اكسم ما احسن هو اجمل ني نزوري ilioje fikra hii na na na na na yani ni nzuri na bora ilioje fikra hii ambayo umeitaja yu'rafu bihi nashu ar-rajuli min al-mar'ah kwa jambo hili sasa itakuwa ni rahisi kujua janaaza ya mwanamke na janaaza ya mwanamume toleo sasa kujua kama ile janaza ile mwanamke na janaza ile mwanaume kivipi na mwanamume litakuwa liko aise hunawa haja kufunika maalike mafasilile mwanamume leisat bi'awra si kama vile mwanamke pewa tamo yataekewa nguo kafani yake ile basi abeba namna hii watu wamona paka wanazoona wanasema ikiwa vile mwanamume akiwekwa katika kafani namna ile inakuwa ad'a ila madha ila tadhakkur al-mawt wanadamu inakuwa rahisi zaidi kukumbuka mauti akimwona yule maiti pale kwa mwana kwa macho yako hivi hapa maiti mkufa sio ile kufunikwa sasa nao finikwa ni mwanamke watu waka, sasa watu sasa bibi uh, Fatima radhi Allahu anha akatoa maneno haya kueleza ya kwamba ikiwa watu wakionekana kwamba wamefinikwa geneza ni mefinikwa italitajulika na kwamba ile ya mwanamke na ilikwi ile kwa wazi italitajulika hili ni la mnamo na zoni akasema fakanat au fakana jana fakanat janaza tu Fatima awwala naashin fil islam ikawa liljeneza la fatimah radha anha ndio naashi ya kwanza katika uislamu jeneza la kwanza kwa sababu ile iliyopita yote ilikuwa wanawake awekwa hivi kawaida mga ikhwan nastahiki hazi qadiya tastahiqu at-ta'ammul hi qadiya ambayo inastahiqu uislamu wa saa zote wapitie hapa wasimame na wajikumbushe na saa zote wakumbushane a sheikh al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake zilbab al-mara al-muslimah baadaye kueleza maneno haya akataja maneno haya ambayo nimewasimulia na tumeyasimulia sasa hivi kisa hichi cha fatima pamoja na asma mwisho akasema akasema hii ni hali ya wanawake wa salaf wakati wanashughulika aw wanakuwa na, na na na ham na gam kubwa juu ya mwili wao wahunna fi halati almaut wakiwa katika hali ya mauti nasajee wanawake wetu leo wakiwa katika hali ya uhai watatokao wao vipi wanawake wetu leo wakiwa katika hali ya fahamu zao na siha yao na akili zao wanatokao wao vipi hawana kifafa hawana ugonjwa hawana hali ya kupoteza wa nafahamu wala wako katika koma Wata keo vipi Fakaif Yambagi anyakun Nisa al muslimat aliyo Inakwaje Baka inakua mwanamke wa kislamu leo Akahurika Nakudanganyika Nayale mavazi ambayo yanaonekana leo Kwa mbandi of fashion Mahavazi ambayo Thiyab taswifu Ajisam al nisam tasifu jismal mar'a nguo ambayo inakuwa ina kaba ina shika mwili wa mwanamke kifua kinaonekana ina kaba namna hii mwili wake mwingine sehemu yake nyingine sehemu yake nyingine zinaonekana kaifa wakati ambapo ni saalif lilikuwa jambo hili ni jambo kubwa zito ambalo linawashughulisha filili na nahar kaifa yasturna ala anfusihin wa kaifa yasturna ala ajsamihin wa kaifa yasturna ala awratin almara hadi aswada alipokuwa na ugonjwa kifafa amwambia mtume عليه الصلاه والسلام niombe Allah subhanahu wa taala nisirike ummu salama amwambia mtume عليه الصلاه والسلام idha ntankashifu aqdamuhun fatima radhiyallahu anha asema amwambia asma binti umays mimi jambo hili sikupenda kwa maana mwanamke semu zake za mwili zinaonyesha sasa wanawake wetu leo wa islamo wako wapi na maneno kama haya mazito na maneno kama haya ambayo kila mwanamke wa Kiislamu fi kulli bait min boyote muslimin atakiwa yatakiwa maneno haya ya ingie na yafahamike na yafuatwe kwa hivyo hadhi risala ya ikhwan nuku zikr biha nafsi wa iyakum ya sisi simame hapa maneno haya wala yasimaliziki hapa ni maneno ambayo ni mazito ya ikhwan lazima tuyetuklie kwa uzito unaostahili sisi kama aulea al-umur kina baba na الرجال في البيت نا اخوان الازواج تكون دكو ماسؤولين امام الله تبارك وتعالى مسؤولين على هذه الثياب على هذه الثياب امبazo wake zetu na zivaa banati zetu na zivaa watu wetu nyumbani wana zivaa na wanawake zetu wana zivaa useme mimi hainihusu au si mimi naye shughulika na mambo haya kalla lima za kulikuwa mraahi na kulikuwa masulun an raiyata. Kwa tumbe risalahi ya ikhwan. Tuanze kuwafahamisha wake zetu na watoto wetu. Jambo la kwanza anza na mambo ya msingi. Ukishjua ya kwamba qadamul mar'a awra anza kuonekebisha hapo kwanza. Kumbe mguu wa mwanamke ni awra. Mguu mguu wake ni awra. Sasa miguu mingapi inaonekana barabarani? Miguu mingapi inaonekana barabarani? Mingapi? وازي كبسا كل عوره قضيه الستر والتستر من وجهه كتابه درس كبار يا اخوان ان يتكاملا الحديثي يومطى عليه الصلاه والسلام المساله الرابعه فايد ينه ان يتكاملا الحديثي قول النبي صلى الله عليه وسلم niishi eti subarti walaki jannah tume alayhi salatu wasalam aliposema maneno haya ukitaka subiri na utapata pepo maneno hili kadhalika na beba faida na faida yenyewe anayotaja alhafidh ibn hajjar alaskalani katika fathul bari anasema fihi dalilun ala anna sabra ala balaa ya dunya yurithul jannah maneno haya ni dalili ya kwamba kusubiri wanadamu kusubiri juu ya balaa za duniani yuri thul janna Allah subhanahu wa ta'ala namridhi anamrithisha wile mwenye kusubiri anamrithisha pepo hii ni faida nne na faida hii ya nne ikhwan ndio sababu au ndio faida ya msingi iliyoifanya hadithi hii ikawa hapa katika mlango wa sabr kwa sababu ilikuwa pingine tuitaje mwanzo lakini taqdim na ta'khir la yadur la yadur lakini hii faida ya nne ndiyo faida hasa ambayo inashikamana na hadithi hii kuwa katika mlango wa sabr kwa hivyo sababu ya Imam Nawawi kutaja hadithi hii hasa ni faida ya nne anasema al-Hafidh ibn Hajar maneno haya kadhalika mikrubiana na maneno ya Imam Nawawi katika sharh sahih Muslim anasema fihi dalilun ala anna sabra ala balaaya ad-dunya yurithu al-jannah muislamu anaposubiri juu ya balaa za duniani دنيا اين بلايا منغه ايخوان انواع البلايا بلايا في الاموال بليه في الازواج بليه في الاولاد بليه في في الاجسام في الصحه وغير ذلك كل هنا بلا ولن نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات wa bashiri sabiri kul anwaa al balaa Allah subhanahu wa ta'ala ana tataka wanadamu na waislamu ana wajil khusus wasubiri kwa hivyo hapa ekhwa tunapata funzo hili ambalo ni funzo kubwa linatukamana na maneno haya mtume wetu aleyhi salatu wa salam kwamba mwanadamu anatakiwa asubiri juu ya kila aina ya balaa ambayo inamkumba bibi huyu aliyokuja kwa mtume aleyhi salatu wa salam alikuwa na balaa ya maradhi kwao mtihani wake ulikuwa ni mtihani na maradhi maradhi yake ni maradhi ya kifafa kifafa aina gani tulijaribu sisi katika darasa ile iliyopita kule nyuma kwamba asraru na'an kifafa aina mbili ma huma ibrahim asraru na'an aina ya kwanza haa alhawa alladhi yakunu fi mala fi dimagh haa inaitwaje hiyo inaitwa asraru eish saru al dimag? لا ini naituwa saru al akhlat saru al akhlat au jenalaki il naituwa saru saru al rih saru al rih au saru al rih ni saru ini naitu kamana na upepo lakino upepo ho nuk sudi upepo nuk pija u nuk zui u konya ubongo si upepo nuk pija nje ya nime tu ya tembe nje kapi buon upepo ha kanguka لا siu, tamam? نوع ثاني سرعوا الصرع من الجن تمام من النهايه المهمه تو يفهموا يا اخوان بسبب حديثي كما تولواجه في صحيح البخاري البخاري ketika صحيحي yake اامسى باب من يسرع من من الريح ما ما معنى من يسرع من الريح اي ريح هذا الريح الدماغي ile rehe ambayo inao piga ubongo sio kafikiri ile ule upepo barabarani unaopita unapita nje kwa hivyo hii ni aina yapi, buh, uh, ya pili kwa hivyo maneno haya ikhwan imamu imamu al-Bukhari anatufafanulia yoo kwamba aina ya kifafa iliyomfika bibi huyo sio kile kifafa cha mashaitani wale mashaitani waovu wabaya wanaoingia katika mwili wa wanadamu na kumsumbua na kumsababishia udhia wakampa maradhi ya kifafa la sio hiyo maradhi ya kifafa nilikiona aliyokuwa nayo bibi huyo ni maradhi ya kifafa inayotokamana na vile uh, upepo ambao <coughs> unazuiliwa katika ubongo halafu hauendi katika sehemu zingine za mwili haya ndio maradhi ambayo yalemfika huibibi na akasubiri na Allah subhanahu wa ta'ala akam akampa hadia ya pepo kwa kupitia kwa maneno ya mtume aleyhi salatu wasallam alipomwambia wa, wa inshiiti sabarti walaki aljannah kwa hivyo kufika hapa ekhwan inakuwa tumekamilisha zile faida nne ambazo tumestajia zinazotokana na hadithi hii ya mtume aliye salatu wasalam hadithi ya abdullah ibn abbas ambayo ni hadithi ya 11 katika babu sabr hadithi ya 35 kuanzia mwanzo wa kitabu cha riadha salihin iwapo kuna swala tutauliza hapa katika hadithi hii inayofungamana na hii hadithi tupokee kwa haraka haraka ikio hakuna swala tunakwenda mbele katika hadithi inayofuata naam fe swaal au istifsar au شيء naam naam ya akhi tafadhali ايه سوني يا قريب كده وانا قصيكيه فيزور تقق... اقترب اقترب نعم جوا قريب كيوك بره قصيكيه فيزور <تصفيق> <تصفيق> طيب اه احسنت ده جيت هو يتوامبيا واweza kumwambia mtu aliyena maraji ya kifafa usubiri wala kaljana subirna utapata pepo الجواب لماذا لماذا لا؟ كنني اويز انا هذا هو الاصل حديثي ميكويا كنت fundisha hasa jambo hilo la sabra ndio maana hadithi ikawa katika babu sabr kwamba muslimu asubidi juu ya ile mikasa na umfika hayaimanishi kwamba anna hulaya takhithu al asbab hayaimanishi kwamba maneno haya ekhwan muslimu astafute asbab al ilaj hayaimanishi hivyo waweza kutafuta asbab al ilaj lakini in sabra al muslim Akisubiri muislamu Juhu ya mikasa na mikumbo inayomfika Fajazao huu aljanna Mwali po yake nipe Na ndiyo sababu ya halithi huu kuwa katika mlangu huu Kwevo darsi ino you know, tunosomishwa sisi wa islamu hapa katika masalahaya Ni kwamba waleo wa islamu waleo inafiku na marathi Waleo fiku na mikasa Na mambo mazito Inihtasabu dhalika inda Allah Waki tukulia kwamba jambu hilo وتليペلك مع الله سبحانه وتعالى فيحتسبون اجرهم عند الله بس مالهم ياو نيเปبو وكفاني احتساب يا اجرك اجركك لله سبحانه وتعالى ماليبو yako نيเปبو هذا وعد الله لا يخلف الله وعده صبري وجزاك الجنه فعباده واسلام اخوان هذه بشاره لكل من اصيب بمرض كل مسلم وليفقنا مرضي ان صبر واحتسب اجره عند الله هبا كنا شرط يا اخوان قيد القيد هو احتساب الاجر عند الله تكون مالكو yako مع الله سبحانه وتعالى مالكو yako نيเปپ مالكو yako نيเปپ كما فعلت هذه المره نعم نعم يا اخوه شويه مساله تفكروا فيها نعم طيب, طيب. طيب. دغيا الاخ بدر اوليزه مساله وقت الدفن ليه pale kueka lenguo juu juu ya yule maiti anapo anapozikwa nasema kuna ile nguo inaokuja juu pale na baadhi ya watu wana wanaipiga piga ile nguo namna hii kasa nasema wengine wanasema si ikiwa ni mwanamke طبعا na wengine wanasema ondoa inguo laisha mna sunna tukifahamu maneno ya ya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala fardhi anna hadha al-athar sabit tukisimama kwa msimamo huu ehwan fal-aslu fil-mar'a an tustar asli katika mwanamke ni kustiriwa angalia hata katika masuala ya يا جنازه يا منمكه كان من الاولى ان ترى حتى ياخذ المسلم في ذلك عبره اليقوى اولى ويله يله ميت عليه قو جوه خشبه خشبه الخشبه التي يحمل عليه المسلم الى خشبه بها يحمل عليه المسلم كما قال شاعر وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على الهه حجبا محموله هذه الاله الحدبه اله على خشبيه التي يحمل عليها كل مسلم الاصل ان تبقى ظاهره مكشوفه ترى لاجل العبره لاجل اخذ العبر لكن كما قالت فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها استقبحت اني استقبح ما يصنع بالنساء لماذا لان الاصل في المراه الستر اريدانك يا اخوان كما قال وهذا هو الراي الذي يميل يميل اليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عليه عندما سئل عن نعش المراه هل يظهر او يستر فرجح ماذا رجح ستر رجح الستر لما سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كوس نعش مامتك هل السنه والاولى ان يظهر يعني جنازه لمامتك لذهيري او لفينيكو ديو بورا زاهري فرجح ستر لان الاصل في المراه ان تستتر حتى لا تظهر مفاصلها فنفس الكلام هذا ينطبق كذلك في حال دفنها مننه هيا هيا فكذلك انك وينكنا حتى كله كمزيكا فان امكن سترها فهو اولى ييئكويزيكانا كمسيري منامكه حتى وقت الدفن سيونيكانه مولي واكه إن كما كانا مفاصل مليوك أنه كان لكسبب المثالي كما نعيد لكن هناك فتنا نعذركم لأن هذا مفاصل المرأة مفاصل المرأة ونقول لنا اسمها عظام المرأة يعني المفاصل في يونقو فاكي في كي أن يكون في يونقو فاكي كذلك أن يعور الصدر وكذا وكذا هذه كلها مفاصل المرأة لا ينبغي أن تظهر تمام يا أخي الكريم فإن أمكان سترها فهو أولى نعم نعم يا أخي الكريم كيف ارفع صوت قليلا كيف نعم نعم لا مات كان قد مات عليه الصلاه والسلام نعم تومالكو شكوفه نعم هذا كان سنوات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب نعم واجو لا لا او نعم نعم نعم نعم زوجها ಿ نعم ಮಹಾ ನೇಮ ಜಾ ಹಿಮಾ ಲಿ ಸರ್ ಅಜಾನ್ ಲಿ ಸರಿ ಜಾ نعم ಚೊಪಿ ನೋ ಸೋ ರಫ ಚುಂಡಿ ನಾ ರಫ ಸೊ ನೋ واط من شو هاي وانا سالي هكو هاي نعم يا عمر تفضل ها ما انا مو منا نعم اكش شو اكش كيشه chini ya nini chini ya cup bila kibri هاي al ndugetu dhaher umar auliza swali zuri kidogo na huo swali yani yastihiqu taamul ana sema je bwana mume bwana mume sasa akishukisha nguo yake chini ya kaabu chini ya ya vifundo vya miguu bila ya kibri je yupata dhambi bila ya kibri je yupata dhambi maneno swali la ndugetu hapo na swala ile amelitoa katika hii hadithi ambayo tumeisoma sasa hivi حديث عبد الله بن عمر اصله في الصحيحين عند البخاري ومسلم اصله اني كسمه اصله نمانش اصل الحديث الى سهمه يا كذا بدون زياده كلام ام سلمى pamoja معن نمله ام سلمى منن ام سلمى غير موجوده في الصحيحين جاءت يعني زياده ام سلمى كلام ام سلمى في سنن الترمذي وسنن النسائي ومسند احمد باسناد صحيح ya ya kwanza manjarra ilayhi tamam mtume kwa kwa kiburi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yake chini inaburuta lakini si kiburi je nayo huyo inakwaje hukumu yake apata dhambi au hapati dhambi masala ya ikhwan ni masala imetokea khilaf ndani yake baina alulama sababu ya khilaf ni hi qaid qaid hi ya khuyala kama alivofahamu vile ndio getu walivomsikia swali lako hi qaid ya khuyala kwa sababu kuna qaid katika sharia katika fiilm al-usul qaid unapokuja inabeba maana mbili maana ya kwanza al-quyud al-shar'iyya alati tati fi an-nusus imma an yakuna qaydan muradan au qaydan ghayra murad qayd kija katika nass imma ina'manisha qayd ambayo ni murad maana ya qayd murad Manake ni Ni qaid qaid qaid ambayo ambayo inaongeza katika maana ya ya ya hukmu hukmu hukmu Wal murad haina haina tu lakini Tamam? aliposema kuburuta yake Kwa Kwa kwa njia njia kiburi kiburi Hii hii au ibara Imezidi kufafanua Peke yake au imezidi kwa kuwa inaongeza hukumu ya kwamba kumaanisha kwamba mafhumu khilafa yake ni kwamba yule ambaye anaburuta nguo bila ya kiburi hadha la ithma alai wala lawma alai wala tathrib alai hasa hapo nikatokea khilafa kwa hii qaid ni qaid murad au qaid ghair murad tipote cha kwanza cha wanazuoni wa humul akthar ambao ndio wengi wa kasema hadha qaid murad hi qaid inabeba hukmu namtume alayhi wasallam ameikusudia hi qaid bimaana ya kwamba mko manisha kuna manisha maneo haya efrani maana ya kwamba hoya la maana ya kwamba qaid murad bimaana la maana laa كيف لا معنى لا msijumkata dziki efrani mki dogo maneno ya kiusul wa kasema ana zuni qaid la maana lahu maana yake ni kwamba Ikiweko naisiweko ili hukumu iko palipali Niyope mfano manjine Tume alayhi salatu wa salam Katika jumla ya mambo ambayo min kabairi dhunub Ama yataja muslam wa kiafanya na kunda motoni Alisema Wa an taktula waladak Khashyata an yaakula maaka Nyonguni ma mambo kabairi dhunub Mambo makubwa ambayo natakpeleka motoni ان تقتل ولدك نكموه متتويك خشيه ان ياكل معك كوكلهه عفقاره كما اتكلنا وياه تاكوتيه عفقاره هسه هي خشيه ان ياكل معك قيدك له معنى او ليس له معنى وانا ظني انا اسمع ليس له معنى بمعنى يا كما يكي وكو يسيكو حكم يا كموه متتوين اله الايله كبيره من كبائر الذنوب مفهوم يا اخي الكريم hai maanishi mafhumu mukhalafa kwamba waweza kumua mtoto wako ikiwa kuna hofu ya kwa, ya, ufakura, ya ufukara ya ufukara waweza kumua kwa mtukio hukamua la mbale mbona namua mimi si chelewa ufukara namua kwa sababu zangu zingine simtaki tu mangala hivi kila kimona namchukia mpiga nam, kisu nam, na hadithi yasema khashatanya akula maki mimi si kochaleo ufukara la hada qaid wana sema la maana la tamam hasa ndio hii ile kuja katika khoyala haza sababu yakutaja kwaala mtume alihi salatu wasema li annahu kana huwa asait ashai' alghalib fi adati alarab ila khuyala mtume alihi salatu anahitaji kwa ufafanuzi kuonesha kwamba hivi ndivyo ilivyokuwa inafahamika wakati wa jahiliya zamani wengi katika watu waliokuwa kiburuta ngoo zao ni kwa sababu ya kuonesha kiburi hasa mtume alihi salatu akaongeza hii qayd hii ni kuonesha kufafanua maneno haya wengi katika watu walikuwa wakifanya hivyo kwa sababu ya kiburi lakini haimaanishi kwamba waweza kufanya bila ya kuonesha kiburi na hukumu iko pale pale umefanya kwa kiburi hukufanya kwa kiburi hukumu ni hiyo hiyo moja wanasema ushahidi wa maneno haya tumesema hii ndio qauli al-aktharun wengi katika wanazoni qaul al-aktharin wengi katika wanazoni ikhwan jamaahil ulama yamilona ila hadhal qawl ya kwamba hii ndio qauli iliyosimama ya ya kisawa kwamba bil bil khula وبغير الخيلاء حكمه واحد لماذا ونسمع هذا القيد لا معنى له وشهد يمنه هاي ان يتليا مكننها مكذ كما تدلوجاه كما هي قاعده ابو المتوم عليه الصلاه والسلام ونسام قال ما انا لو حين ما انا كما فيله كسمه في هذا الحديث خشيت ياك كما كذلك ونسمع مننها ان تليا مكذن حديثين عليه الصلاه والسلام ما اسفل الكعبين ها ففي النار ما اسفل الكعبين ففي النار نguo yoyote inayoshuka chini ya vifundo viwili vya miguu hiyo ni motoni sasa hapa hakuna kui la hadha fi kui la ma fi kui طيب هذا الحديث ايش تصنع معه فهمت يا اخي الكريم هاي سasa hi ni kauli ya kwanza wale wengine baadhi ba'd al ulama ta'ifa min al ulama wa kasama la wa kadha katika hi qaid wa kasema hi hadith ambayo ndani yake imekuja bil khayala wanasema ni hadith mutlaq tamam kwa hivyo maana yake maneno haya wanasema ile bil khayala qaid aradahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo lahu maana lahu maana maana yake ni kwamba ukichukua fahwa al-khitab fahwa al-khitab katka ilmu ya usul ماناكه لمفهوم مخالف وكتكون مفهوم مخالف ماناكه يلى انا يبرط لغوهك بلا خلالا خيالا هذا له ما عليه ولا تسريب عليه لكن هذا القول يكاد يكون مرجوحا يكاد يكون مرجوحا فالقول الراجح ايها الاخوه والقول الذي تطمئن اليه النفس وندين الله به ان جر الثوب بالخيالا وبالغين الخيالا غير جائز غير جائز هذا هو القول الراجح والعلم عند الله فابا اخوان لم لا تقوى هنا سباب يا كبرت غو متى عليه الصلاه والسلام وكتزاما نصوصي كثيره اما سيتاجا ndani yake akiwahimiza المسلموا كونديشا غو زاو ايوي ني كانزو ايوي ني سرواله ايوي ني كيكوي ما نومم هذا بالنسبه للرجل بحديث النبي صلى, صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما, ما اسفل الكعبين ففي النار ومن جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامه تمام نعم لي سؤال لو pande هو عبد الملك وين السؤال نعم ها اذان هاي بعد الاذان نعم نعم احسنت احسنت بارك الله فيك نعم katika katika hii hii hii hii inaweza inaweza kupatikana faida faida faida ya kwamba inafaa mtu mtu kumuomba kumuomba muislamu amuombe amuombe kutoka naam katika hii ಇಫ್ ಅವು kwamba inaweza au anaweza mtu ku muomba muislamu mwanziwe amuombee dua na hii faida kwa sababu ina mafunzo mengi ndani yake au ina tafrihat au tafasilil ndani yake tumechelewesha kidogo kwa sababu kuna hadith zingine zinakuja mbele zinafafanua qadhiya hii au masala haya kwa upana zaidi kwa hivyo tukaipeleka mbele masala haya lakini hadi faida kadhalika mustanbata wama khodha min hadhihi alhadith ya kwamba wanasema baadhi alulama fi hadha alhadith dalil على جوازي طلبي المسلم الدعاء من اخيه المسلم حديثين دليل يكونيشا ان يجوز ينفع للمسلم كمومبا مسلم موازي اممبي دعاء هذا جائز جائز لا غبار عليه هين مشكل كبسا جائز يا اخوان يجوز ان تطلب من اخيك المسلم ان يدعو لك الجواب نعم يجوز وقد تضافرت الادله على ذلك من الكتاب والسنه تضافرت الادله على هذه المساله مستفيضه من الكتاب والسنه تمام مستفيضه يعني كثيره فاي يجوز يجوز اخي الكريم بملك انه أن, ان يدعو المسلم لاخيه المسلم يجوز نا هذا الحديث كذلك دليل على هذه المساله لدليل وكم ينجوز بسبب هو بي قال كمتي عليه الصلاه والسلام كمموا lakini wanazuoni wanaongeza masala hapa ndani yake wanasema la siyama la siyama in kana almasulu min ahli alkhairi wa salah hasa hasa akiwa yule anaeombwa aombe dua akiwa ni miongoni mwa watu wa khairi au watu wa watu wema pamdhahero dhahiro alkhairi wa salah yani ana ana kana fi dhahir annahu min min ahli alkhairi wa salah ونكل البواطن عند الله أو إلى الله نكل البواطن إلى الله باطن نية الله سبحانه وتعالى لكن الظواهر نحكم بها إذن هذه الفائدة نعم واردة واضح نعم أنه يجوز للمسلم أن يطلب من أخيه المسلم أن يدعوه وإذا كنتم إسلام ظاهره الخير وظاهره الصلاح وظاهره الاستقامة وكما نبيها ني نيوم بي دعاء نيوم بي dua imam wa msikiti au mtu wako unemjua au muislamu au mwanzio jais athar jais tukija katika masuala mengine tukitoa katika masuala jawaz tunakuja katika masuala ya afdalia na hii ndio tafsiri ambayo nilitaka kuipeleka mbele ninakuja katika nususu zinazo kuja hadithi tukija katika masuala ya afdalia ma huwa al afdal an tad'a anta bi nafsi ka au an tasala ghayrak an yad'u lak Sheikh al Islam ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى عليه في فتاوى رجح ان الافضل ان يدعو المسلم لنفسه لا تسال غيرك ان يدعوك حسو kitaka kuangalia ipi ndio bora bora ni wewe mwenyewe ujombe usimombe mtu usimwambie mtu niombe dua bana a a wewe mwenyewe jombe kwani wewe unapinga mizani gani na Allah subhanahu wa ta'ala akataja sababu zake nyingi za tarjih hadha alqawl ibn taimiyah fi majmua alfatawa miongoni maadila sheikh alislam akasema ya kwamba ile duaa yenyewe ni ibada ambayo wewe muislamu ukiitikiwa pale pale ukuitikiwa una thawabu tasali yatamna nafsa yako thawabu kwa nini ujini ni thawabu wewe ukikaa ukisema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar tuthab ala hada duaa sasa ukimwambia muislamu mzee niombea duaa wewe ushijikosesha thawabu pamoja na sababu zingine فهو الاولى والافضل ان يدعو المسلم لنفسه انت لنفسك جيومبي معايا يا عبد الله تجيء katika masala hal huwa jaiz au ghair jaiz al jawab na'am jaiz lakini ma huwa al afdal an tad'u li nafsik hasa baini li badala li watu kuja hapa wae mamo bana tulidua tulie nini a a wewe mwenye hadha al afdal jiombe mwenye lakini ya jusi kwenda kwa muslim kumwambia kumwambia pombei du'a لسا كنا صور الزينين زاد دعاء طبعا هذه غير جائز لانها محدثه انها محدثه كمثال كو لتا وقت كو لتا وتوتو مدرسه واجي اكونبيه نيوباني هذه من محدثات الامور هذه بدعه لا يجتمع الناس للدعاء لفلان ولا علان ولا بل لا غير جائز في اي مكان الاجتماع على الدعاء يعني قصد الاجتماع على دعاء جماعه تقوتانا على فلان في خانه نيوما يا متو فلان تمتليني فلان دعاء ونجينا واسما تمتليني فلان فاتحه تمام هذه بدعه هذه من محدثات الامور وقت تكنه في خانه فلان او على فلان كومومبيهه انت هذا غير وارد هذا غير وارد غير ثابت في في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا من تعلم السلف لكن الدعاء للمسلم جائز بل kuongeza nyingine faida nyingine katika hili masala kama nilivyokuambia ni masala ambayo ni yaani مفصلة وواسعة kwamba kuna masala nyingine ya dua ya kumwombea muislamu mwanzio lakini bi dhahril ghaib bi dhahril ghaib وهذه من الامور المستحبه hii ni katika mambo ambayo ni mustahab kumwombea muislamu mwanzio bi dhahril ghaib bi dhahril ghaib maana yake ni kwamba yeye hajui wewe umwombea umwombea bila yeye kujua umwombea bila yeye kujua حقيقه المسلم بلا يكujua kila ukikaa hivyo ukipata nafasi umuombea umuombea ndio gapo ya rab aslihu ya rab wafiku ya rab arzuku ya rab aathe kaza tamam bidhari ghaiba ila yakujua usijukamona baada ya sekunde 2 3 usijari bwana na kuombea bwana usitie waswasi na kuombea mimi kila nkiswali na kutilia dua usijawaswasi la hili si bi rah alghay duaa bidhari alghayb min al umuri almustahabba au min almustahabbat جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن ثابت في من اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يله مسلم الذي يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب من دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب كنا ملائكه باءهني موكل باءهني موكل على راسه ماذا يقول يقول ولك بمثله كلا ونشومب kuna malaika ambaye aitikia dua yako akwambia alaka bimithli ile unaomuombea ndugu yako muislamu na wewe pia upate mfano wake kile unachomuombea ndugu yako muislamu ukimwombea umdugu yako muislamu khairi aweepata khairi mfano wake ukimwombea muislamu mwenzako yani tawsi'a fi rizq albaraka fi rizq albaraka fi al'umr al'amal as-salih al'ilm an-nafi' anta laka bil mithl malaika akwambia anta laka bil mithl hada du'a almalaika يدعو لك عند الله عز وجل دعاء الملاك معروف يا اخوان تعال ملاك معروف نعم هاي وقتك مش هاي يا اخوان لا سؤالي لمش هلفتو ت تطيني كتابه اقامه السلام نعم تفضل تفضل بارك يا مشو نعم تفضل <تصفيق> اقوم بها الى ملايكه اسمي ولك بالمثل ملايكه واسمه ولك بالمثل <تصفيق> نعم ملاك لا خبارك مفهموا من النوع يا pengine labda kuna muslimu ambaye ana utesi na muislamu mwanziwe sasa liposkia kwamba ukimwombe muislamu na alafu wewe anapewa na yeye mara mbili bidhari alghaib alafu umwombe muislamu mwanziwe kwa shari la aslan hadha min ataddi fi ad-duaa min ataddi fi ad-duaa an ad-da'wa bil ithm ad-da'wa bil ithm hadha ghair jaiz kama jaa al-nabi sallallahu alayhi wasallam kuomba mambo mabaya mambo mabaya mambo maovu kumwombe muislamu mwanziwe la الا ان كان الانسان مظلوما اkiwa muslimu wa mazlum hadi qadiya ukhra lakini bila ya dhulma hakupita dhulma ala fu muslimu aamwe tu humwapiza muslimu menziwe au kumombea shari kumombea mambo mabaya hadhalisa min hadi nabii sallallahu alayhi wa sallam wa laysa min min sifati almuslim si katika sifata muslimu wala si katika mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ma kana nabii sallallahu alayhi wa sallam yad'u bi ithm au bi qati'ati rahim haombi tume alayhi wassalam bali amekataza dua ambayo ndani yake kuna qati'at rahim au dua ambayo ndani yake kuna ithm kuna mambo machafu mambo mabaya unaweza kumomba allah subhanahu wa ta'ala akusahilishie uende ukaibe utataka kuimba kumomba basi allah subhanahu wa ta'ala ansahilishie eh nipite mambo yangu yapite vizuri mambo ya la hadhab hadha dua bi ithm ad-du'a bi ithm وهو يعني من الامور المنهى عنها كذلك مambo ambayo al-muslimu mwezio mambo mabaya mambo maovu na wanazoana wanasema hadha minataaddi fi duaa taaddi fi duaa ni kukeuka mipaka katika duaa ukaomba katika duaa mambo ambayo hayafai kuomba taaddi fi duaa ud'u rabbakum tabarruan wa khufya innahu la yuhibbu ha al-mu'tadin المعتدين في الدعاء الله سبحانه وتعالى لا يحبهم اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته